اي عبدكم يراك الله عاصيا حريص على الدنيا والموت ناتيا انسيت لقاء الله واللحظة والسرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواطيا لو ان المرأة لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة المون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أيها جمع طيب الكريم نعود مرة أخرى لنزحي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجلة لهذه البشير القرآن الكريم خلاوات قرآنية عثر من كتاب الله العزيز الحميد يتلو علينا لكم العالم القرآني الإزاعي فضيلة القارئ أشيط طاها النوماني القارئ بالتحاد الإزاع والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المكن بمدينة الفيو ندعو الله بالتوفيق ولنا لكم بحسن الاجتماع فليتفضل مشكورا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 فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ إنما يتذكرون الألباب إنما ما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم والذين فبعوا بيت الله وجه ربهم وقاموا الصلاة وقاموا فقوم مما رزقناهم ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم لن الناتُ عَدن يذَقُلونَ وَمَصن خَامِ أَبَ إِ بِاللَّهِ مَا لِراخِي مِنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْخَوْفُ وَكَمَا مِنْهُ إنما يتذكر أولو <تصفيق> <تصفيق> الذي الذين يؤمنون إنما يتذكر أولو الألباب الذين يكون بعد لا وعلا يوقضون المساق والذين We are children of ويقشون ربهم ويطافون سوء الحساب وَلَّذِينَ كَابَرُوا Amen. Hey. Zi au far لا سسي ر love We're no. gonna no. والذين اغاوا ربهم ويدرؤون بالحسنة السيئة Well, رو Hola يَنَّ لَكُ عَبْدٌ مِنَ الْقَلْوِ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبٍ إِذْ Cardinal na laò bi دیوه وأقاموا فلا ومن صلح من با نعمه والذين ينقضون عهد الله من بعدني الله فَأَوْلَاءُ إِنْ فِي عَلَى أَنْذَايَتُمُ رَبِّكْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ <تصفيق> الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الَّذِينَ آمَنُوا وَتُقَىٰ مَا إِن نَّقُولُهُم بِذِكْرِ قل إن بازید الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو ما لهم وحسن صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا صغير في الإبان أو قد قعد به الأرض أو قلم به الموتى بل الأمر جميعاً وكذا قتل الإيمان ما عشتنا في رحابة الله القرآنية المباركة تلاع علينا فلكم العلم القرآني لدعي خضيلة القارئ الشيخ طاه النعماني القارب التعادي الإزاع والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كلًا المقيم في مدينة الفيون الإزاع التوصيح من نورة عربية ومكاز من خراشة الكبرى إدارة الحق الغريبتي إخوة الإيمان والإسلام بعد قليل نستمع إلى تلاوة كرآنية مباركة يتلو علينا تلكم العالم القرآني الإزاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القريب التحدي الإزاعي من اسم العربي والعالم الإسلامي كله المكتب النبائي مركز الزقازق ومحافظة الشرطية إخوة الإيمان والإسلام شكر الله تعيه ومعني